بسم الله الرحمن الرحيم الوصال ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ترحب بكم وتقدم لكم إ خ و ا ن ا الكرام ن س ت أ ن ف هذه الدروس ا ل م ب ا ر ك ة وجلسات ا ل م ي م و ن ة التي نجتمع فيها على مائده كتاب الله سبحانه وتعالى نتلوه ونتضارسه راجين من الله أ ن يجعلنا من الذين يجتمعون على كتاب الله ومضارسته فينزل عليهم ا ل س ك ي ن ة وتخشاهم ا ل ر ح م ة وتحفهم ا ل م ل ا ئ ك ة ويذكرهم الله فيمن عنده كما نساله أ ن يجعل عملنا هذا جميعا ووقتنا هذا في ميزان حسناتنا جميعا و أ ن يكون خالصا لوجهه ويرزقنا التوفيق والتطبيق وموضوع ا ل ل ي ل ة ح و ل الله مع قوته هو ح ق ي ق ة الدنيا ما هي الدنيا وما حقيقتها وكيف وصفها الله وبم ا وصفها وبما مثل لها وما قيمتها عند الله وكيف ينبغي أ ن نتعامل مع هذه الدنيا التي نحن فيها وقتون ضيوف عابر سبيل نقف بحول الله على هذه ا ل ح ق ي ق ة حسب ما يتيسر من الوقت ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ولماذا الحديث عن ح ق ي ق ة الدنيا ل أ ن الناس انشغلوا بها ونسوا الله ونسوا الضال ا ل آ خ ر ة ذكروا الضال ا ل ث ا ن ي ة الدنيا ونسوا ا ل آ خ ر ه ا ل ب ا ق ي ة ذكروا ا ل ع ا ج ل ة ونسوا ا ل ا ج ل ة أ ش ت غ ل و ا بها اشتغالا وعضوا عليها ب ا ل ن و ا ج ي حتى أ ن س ت ه م ذكر الله أ ن س ت ه م خالقهم وما ينتظرهم من موت و إ ق ب ا ر وحشر ونشر وحساب وصراط و ج ن ة أ و ل ا يقول عز وجل في ه ذ ه الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ب ن ن ي و ا ل ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة والانعام و ا ل ح ص ذلك متاع ا ل ح ي ا الحياة الدنيا, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ا ل م آ ل زين للناس خ ل ق ة فينا و ج ب ل ة و ط ب ي ع ة أ ن ه زينت لنا طيبات الدنيا أ و ملذات الدنيا زين للناس وليس للمسلمين فحسب أ و الكافرين فحسب للناس أ ي ل ل إ ن س ا ن حب الشهوات ا ل إ ن س ا ن يحب الشهوات وعبد الله سبحانه وتعالى بعض الشهوات أ ه م الشهوات و أ ب ر ز الشهوات زي الناس حب الشهوات من النساء ابدا بالنساء ب خ ط و ر ة هذه ا ل ش ه و ة و ل أ ه م ي ت ه ا و ل إ ق ب ا ل الانسان عليها و س ر ع ة تعصره بها ليس يا ر أ س الشهوات ولكنها خ ط ي ر ة من حيث ا ل ت أ ث ي ر الانسان يصبر على الجوع وعلى العوره احيانا ولكن قلما يصبر على شهوات ا ل ف ر ج إ ل ا إ ذ ا كانت به ع ل ة ونظل لهذا السعصر الخطير الوقوع فيه أ ن ه قد يؤدي ا ل ح ر ا م و م ع ص ي ة الله قدم من النساء والبنينه الاولاد ذ ك و ر ن والقناطير المقنطره من الذهب والفضه الاموال يعني انت لا ي ش ب ع من المال لو كان ابن آ د م واديان ي من ذهب لتمنا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا ل ا و ا ل ت ر ا ل وقال الله وجل ق ن ط ا يعني عنده يجيز حتى القنطار في الصداق قال إ ن أ ر د ت م استبدال زوج مكان زوج و آ ت ي ت م إ ح د ا ه ن قمطارا ن ه شيئا ي مبالغة واحد ما لا أحد ع ي ن الذهاب فلا ي ا ص د ق ولو أ ع ط ي تاخذ قنطار لا ت أ منه شيئا ولقى القناطير المقنطارة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل ن ع ا م والحاس الخيل ا ل م س و م ة قد تقول أ ن لم يعد عندنا ش ه و ة ركوب الخيل يعني خصوصا ً في ا ل مدن بول بقيت بقيت ص و ر الضوء في الشرق ك ب د والزواج في ا ل ا خ ر وبقي ا ل خ ي ا ل ل ى الاقل غير ا م ن ا س ب ا ت و ي ز و م و ن بتقديم الزراعه والقرطاس والمكاحل فاذا في كان ي ض ر ب و ن فاذا كان ي ض ر و ن فاذا ا ن يضربونه ف ا ل ا كان يضربونه فاذا كان يضربونه فاذا كان يضربونه فاذا ل ر ن ي ض ر ب و ن ف ا ذ ن ي ض ر ب و ه فاذا كان ي ض ب و ن ه فاذا كان ي و ن ه فاذا كان ي ر ب و ن ه ا ذ ا ك ي ض ن ه فاذا كان ي ض ر و ن ه ا ل ا ا ن يضربونه فاذا كان ي ض ر ب ه ا ل ص ا ئ ي ر و ا ل ص كان ي ض ب و ن ه فاذا ض ر ب و ن ا ل ص ح ا ن ي ض ن كل واحد ضربوه ل ل ر أ س بتلاته السائق والمصور و ا ل م ر ا س ي هاداك ضربوه ل ل ر أ س شتلوا الدماغ ب ا ل ع ي ن ف و ص ه س ي ا ر ة و لاخر ضربوه ل ل ر أ س و شقولوا بس م ص ب ح و لاخر ضلت له لا ضربت ي ر در... ه ل و ت ر ف ي الراس من اللور ا ل ر أ س والمسلمين ك ا يضربون القرطاس في الهواء فوق الخير مريضه يعني علاش عيد المولد النبوي عيد ا ل م واليهود ل د ن ب و يعني الصليبيون يقتلون في أ ب ن ا ء ا ل أ م ه والمسلمون يعني ي ت ب خ ط ر و ن ويهتمون بالمظاهر و ا ل أ ش ك ا ل من أ ج ل ه و التبارز والتنافس في إ ط ل ا ق الرصاص في الهواء في الهواء نحن الخيل مسونا في المدن وسوف ن ا هي السيارات هذه ها؟ الناس هذه ر و ن غ هذه بوزباغن هذه كات كات شنك شنك هذه خرجات هذه ا ي ن تقع م تعرفها رصاصه تخضع كل ن ا ر واحده وزين للناس السيارات الفخمه واخر ما أ ن ت ج وما صنعت والتنافس هذه كاتحل بجهاز ت ح ك م عن بعد هذه كاتكلم م ع ك ل د ا خ ل ر خ ص ت ي ا ل م ا ض و ت هذه ك ا ت ل ك ر ك مشادش في الباب هذه لما كاتسعك الملقاو نقدر نخفش سياره ك ج و ز ه الحد كاتكلم م ع ك ل د ا خ ل وقبح م س ل المساكين زوجين لهم الاستيلاك وقبح لديهم ا ل ص ن ا ع ة والامتاج والابداع وصرنا لا نسجن ف إ ل ا ا ل ا س ت ي ل ا ك مع العسل الشريف المغفر ن كيف تشكو عن القرطان هذا المعمول هو صغير وهذا صغير وهذا عنده لانتاج وهذا فيه التهاب ويجد صويره هذا في ا ل أ ر د ن لاتون ه ذ ا هو كتب وهذا ك ي سجل ه ذ ا ك ي س ت ق ل و ا خطافه ه ذ ا هو ا د ي م س ك ي ن كل خمس طاجون يدير واحد ي ه ذ ا المغفره ك ي ض ح ك و ا عليه وما ك يصنعون س ا ق ت ا ل ك ويحقق ك ا ل أ م و ا ل هناك سواء ب طريقين ي ت ن ف س و والخير المسومه سوى الانعام والحرث انعام يعني الابيل والبقر والغنم والماعز ومجرى وراح يعني سينفذها و ا ل ح ر ص لا ي ح ر ص يعني من محاصيل زراعيه ة حبوب من ز ر و ر وقطان وغيرها من خضروات ذلك متاع الدنيا هذا كله مجرد متاع الدنيا تتمتع به في الدنيا هو مجرد متاع ل ا ن و زائل ي ز و ر و أ ض ي ف إ ل ى الدنيا و سميت الدنيا إ م ا لدناءتها و إ م اما وإما لدنو أجلها ت س لدنو ح ي ا ا ة ل ي ا ذ ل ك م اجلها ق ر آ ن الدنيا ذ ه ل الدنيا لكن لما يريد سبحانه وتعالى ت تصف ي نعيد يريد يخبرنا بحياة أخرى طيبة بأنها سبحانه أن حسنة بها أخرى لا يصفها بالدنيا لا إ ذ ا كانت ا ل آ خ ر ة ا ل ا خ ي ر ة و ا ض ح ة ا ل د ا ل ا خ ر ة و ا ض ح ة لكن إ ن لم يصفها ب ا خ ر ة ولا بدنيا يقول و ل ك و ن في القصاص ح ي ا ة ي أ و ل الالبان عن ا ل س ع ا د ة والامل أ ن ل أ ح ي ا ة و ص ف ف الدنيا وكذلك قال في آ ي ة أ خ ر ى في الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات واستجابوا لرب العالمين لنحيينه ح ي ا ة طيبه ة حياة طيبة في الدنيا لا. أما الدنيا التي ي لا أما اشترك ا الكافر والمؤمن والحيوان والجماد والإنسان تصف الدنيا تصفى في و ن ظ ر لدنوها وجنائتها قد ت ع ط ي الكافر ل ا ت ع ط ي المؤمنين من ح ت وضع فيها أ ن الدنيا سجن المؤمن ي ن وجنه الكافر ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن ا ل م ا ا إ ن كنت مؤمنا بالله متيقنا بلقاء الله فبوجود ا ل ج ن ة والنار والحساب والصراط ف إ ن ما عند الله خير و أ ب ق ى و أ ح س ن و أ ف ض ل والله عنده حسن ا ل م آ ء إ ن اتقيته هنا ولم تغتر بهذه الدنيا بهذه الشهوات و وضفتها فيما يرضي الله وتعاملت معها وفق شرع الله ترفت حراما لا النساء ولا الذهب ولا الفضه ولا الخيل ولا الحرث ولا ا ل أ ن ع ا م ولا ا ل أ و ل ا د هذه ليئه طيبات ولكن تمتحن تمتحن بها كيف تعمل بها وكيف تستفيد منها وكيف تطلبها أ و تزهد فيها لكن العجيب في ا ل ق ر آ ن الكريم بعدما ذكر الله هذه الملذات والشهوات ا ل د ن ي و ي ة قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم قل و ن ب ئ ك م بخير من ذلكم ش ع ج ب ك ع ي ا ل ا ت والولاد والذهب و ا ل ف ض ة و ا ل خ ي ا ل س ي ا ر ا ت ا ل ح ا ف ل ا ت ا ل ط ا ئ ر ا ت ا ل س ف ن والبواخر و ا ل أ ن ع ا م والحرث قل يا رسول الله اانبئكم بخير من ذلكم قل له وما شاخبركم ب أ ح س ن هذا كله ماذا يا رسول الله ما هو الذي أ ح س ن ه ذ ا كله للذين اتقوا عند ربهم جنات اتقوا في الدنيا اتقوا في التعامل مع النساء لا يزني بل يتزوج و إ ذ ا تزوج لا يؤذي النساء خيركم خيركم ل إ ل ي ه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 للذين اتقوا في خلق الله ولم يتعدوا حدوده وحفظوا الله فحفظهم الله ت ق و ا س ب ع و ا ا ل أ و ا م ر اجتنبوا النواهي للذين اتقوا عند ربهم وكذلك في البنين في ا ل أ و ل ا د أ ن يكون لك أ و ل ا د لنعمه لكن ان تتقي الله ف ي ه أ ن تقيهم من النار من نار وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ق و أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا ي أ ب ل الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ليس القصد وان يكون لك أ و ل ا د هذه غ ر ي ز ة هذه ط ب ي ع ة اخر ق و ج ب ل ه في ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يحب أ ن يكون هو و ل ا د أ ث ر ولكن هي نعمه من الله يهب لمن يشاء إ ن ا ث ويهب لمن يشاء الذكور أ و يزوجهم ذ ك ا ر و إ ن ا ث ويجعل من يشاء عقيم هي ب ه هبه من الله ا ل أ و ل ا د لكنهم ا ل ك ن ه ا ب ت ل ا وامتحان ن ت ق الله فيهم أ م ل ا هل تربيهم على ا ل إ س ل ا م أ م على غيره على التقوى او على الفجور على الصلاح أ م على الفساد هل تربيهم على حب الله وحب رسوله وحب كتاب الله وحب ال بيت رسول الله أ م تربيهم على حب ا ل أ ف ل ا م واللاعبين والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمغنيات والاحياء منهم والابواب تركت بهم انا عندي ا ل د ر ي ه والسلام د ر ك ت بهم وكلين ش ع ب ي ن ساكنين والسلام ي و ل ابو غير ا ل دل... س ل ا م تركت بهم ولدتي والسلام عندي درايه بحال الناس مالي كي قراه وكلين شربين ساكنين واحترمهم وكلين ش ر ب ي ساكنين من الفق بين انسان إ لا يربي أ و ل ا د ه على مبادئ م ع ي ن ة يرضيها الله و ب ي حيوان حتى يرضعوا ويدافعوا ويسخنوا اولادهم ويدافعوا عليهم ويحميهم ر حتى حتى الاثنين حتى العماله تتعلموا ح ض ر عالي شهر و ي ر ض ع و ك ت ي ح س و ا ويمسحوا ل و ت ح ا م ي عليه ودافعي عليه ما ل ي شيئا حتى أ ن أ ح د ا ل إ خ و ة يذكر أ ن ه مر في صحراء قاحل الرمل و ا ل ح ر ا ر ة في جدة في الصيف ح ر ا ل ووجدت ا ت ا ن م ا ث ى الحمار و ق ف ت ب ي ك ر شمس م ح ر ق ه وعندها جفش صغير وفي ن د ا ي ر ة في الظل دياله كي جبل. لا شذى ا ل ا ج ب ل لاحظت د ا ي ر ة في الظل دياله هذه رحمه الله نزلها في قلوب كل الامهات كل ا ل إ ن ا ث يرحمون بها أ و ل ا د ه م جزء من ميات م وتكسينهم بيوح ل م أ الرحمه م ل و طيود ذاكي ب و أولادهم ويزقوا ا دير ا ا طوارئ أصفات الإنضاء ل ويزولي ت لغير ا بيض بيض قلب لغير الدنيا ما أولاد الله دوله و م يكن د رخاء حتى يصبح ا ل إ ن س ا ن ي ق ع ع ر س ه أ ب ل من الحيوان م ه م ف ي هو ه ن و ل د ونوكل ونشرب و ن ك س ي حتى يكبروا ويخرجوا ويقولوا انهم ك ا ن طعام الله هذا ا ل ش ي ش ي هذا قمر ا هذا سكاري هذا ا ل ش ا و ي هذا أ ك ل ا ر ب ا هذا ز ا ن ي هذا وهو جاء الجامعه صباحا والتسبيح و غ ا د ي د ا ل ل ه ا ل لا على ذ ي يحمد ك ر ن س و و ف ي انا ل ر إ نكتب ما قدموا و آ ث ا ر ه م و ك ل شيء احصيناه في إ م ا م مبين انت يا اخرك مسؤول راعي ومسؤول عن ر ع ي ت ف يوم ي القيامه م ذ ا فعلت بها للذين اتقوا في هذه ا ل ش ع و ا ت ثم لذاتها وفي الذهب م ا يعطيك الله الذهب و ا ل ف ض ة ت ز ك ي ه ولا تزكيها ذ ا اتقيت زكيت وتصدقت والا بخيت ر وامسكت وامتنعتها ل إ ن ف ا ق ف إ ن امتنعت ولم تتق ي إ ذ ا اتقيت اضف ل ح ا من تزكى وذكرتم ربه ف ص ل الله ودخلت في الذين قال فيهم تعالى خذ من أ م و ا ل ه م تتقاضمت طاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم فان لم تزكيهم دخلت في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نار ف ي ش م ع عليها فيكوى بها جبنه وجنبه وظهره كلما باضت وعيلت في يوم كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة حتى يقضى بها الناس فيرى مكانه إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار الشمس لما تخرج للنار ولا الجنه في صحه الحساب طب الله يحفظنا واياكم ص و ر يوم فيه سبات خمسين ارسالا وهذا ل في الذهب والاموال ف ة و ل أ يحمى فيكوى به ف إ ذ ا بارد و ع ي د كما كان ويبقى كذلك خمسين ارسالا مما تعد عادي الجنة هذه ا ل م ق د م ة هذه المختلفه يدقون خ ف ي فينا انما العذاب الاليم الذي هو اشد من هذا للذين اتقوا عند ربهم كذلك في الخير ان يجعلها في سبيل الله فشدت برضه و الزيادي كيف وجعلنا في الامه الاسلاميه كيف هو الفولكور ل ا ن د ن في كثير من الدول الاسلاميه كيف هي الخياله ولم ا ا ح ل و ت ن ي ن ا ل قطر في الجو اخو الخوي ومن ثم ياتي من الخارج عنه تقاومين د ك ش ر ا ء تطويره وكيف تتحضيره اليهود يخطرون الرز به ولا ي تتحضيره فلكلوري الفن و ن ا ذ ا نحن ننقذ في العالم ونشتتوا ت ونفجروا بيوتنا تهدم علينا أ ع ر ا ض ن ا تهتك أ م و ا ل ن ا تنهب القديم. كان الأوروبا وأمريكا. وكان يجب السلاح القديم وكان يحركه و س في اوروبا ل أ و أ م ر ي ك ا وكان يجب على الاكل القديم ك ا ن يجب ع ي المناسبات و ا ل ع ف ر ا ح شطيح على السيوف, يستحب يستحب السيوف كيف يصطحبونه لما يشوف ا ل خ ر ي ما ي س ت ح ب السيوف و ي ق ر ر ن و ا ضرب ع ا ل ق ي ف ك ر بغزوات بدر وغزوات بحيره ما كان في غ ز و ة بصر وحود وحنين و س ا م وكفته ولا فيش ط ح ك يدرب ا ل م ز ب ع بيدر على القفه و ح ن ق ي ن على السلام و ل ن ا ب ح ك ه في العالم كي لا إ ع د ا د ولا ع د ة ولا استعداد、طف. اوقفنا ف أ كل أ ن و ا ع ا ل ع د ة والاستعداد ان الصهاينه والصليبيين حرموا على المسلمين أ ن يستعدوا ي ليفعلوا بهم ما شاء و ا ح ظ و ا ا ل أ م ة في وسط من الدل الان في هذا ا ل أ ي ا م في د ر ج ه ان م قبل كانوا على الاقل المسلمين لما توقعش ك ا ن ت ا ي ف ش د و ن ا ل ا س ل ا م ي ة تسمع التنديد ع ل ا ل أ خ ا م ل و ا بخلا ت ن د ي د لا و ل كل شيء سكت كي لي م ع ي د وكي لي مساهل ومشارك و خ ي نسيت ماذا تنجد قلت له مائه او مائتي او عماره او ل ة دوله او جب م او خذ ا ل أ م و ا ل و او خذ البطرون او شتت ا ل أ ط ف ا ل او هاتك ا ع ر ب ي ه ه ا ا ص ا ف ي شيئا سيئا ه ا ا ن غ ي ب ه مني ورب الخلايا ص ا ف كل دي ك ش ا ر كانت تعلق في قراها واللون س م ن شيئا كل شهر علق في قراها ع ا د وقاموا خ ل ي ل ر ا بقطع الجلد وقاموا ك ب ي م خ ي ط ي ن ع الجلد و ر تعرفوا شريه كي لك يدين داكاني لأنت بأنه داكاني الأعضاء باش سنك المنزل من ق ا م ر ا ب ق ت ع الجلد ا ت باش تخلع زعمار وانا ي ما قيل لا لا ولا بسم الله ا ر ح م ربك وقال ا ل أ ن ع ا م والحرص ف ا ل أ ن ع ا م ا تذكر الغنم والبقر و ا ل إ ب ن إ ل ى م ا ز ك ت ن تتقي الله وكذلك الحرص إ ذ ا أ ع ط ا ك الله من الحبوب وملكت النصاب وجب عليك العشر أ و نصف العشر رجع العشق ه ي الحقوق ا ل ن ص ب ديال الملعده خ م س ة و ت ما ينقرا م ذ ه الدم يعني مئه وسبعين الف ريال م ئ ة وثمانين الف ريال يضرع عليها العام ف ي ه ع نصف مئه ربع العشر و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ح ا ص ي الزراعيه استفق مدروس هو النصاب يعني استاذ القناطر كلها ص ل تتمكنوا عندك ر وقلت من ونصف تخرج العشرين اذا كانت و ي إن ك ب و ر ي او م س ك ي ة بالعيون خسك او ل ع ش وإذا كانت م س ك ي ة ب ا ل ن ض ح تشتري المصاريف ي الماء ع ن ي نصف او ل ع ش مسكيه بالعيون ش ر إ ل فلم ا ت س ق فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسنى وما يغني عنه ماله اذا تردى للذين اتقوا عند ربهم جنات ولا البغال ولا الخيل ولا ا ل ب ق ا ولا الشياه ولا الذهب والفيضه ديال الدنيا مخلص و ب ر و ن ولا العيال ديال الدنيا بها الحيض والنفاس والمرض ا ل ش ر ف إ ل خ خ ل خ ر ه لا ك ا لا حيض لا نفاس لا عرق لا شيخ وخاء لا مرض ع ر ب ا أ ص ر ا ب ا ل أ ص ح ا ب اليمين ش ب ا ت حور عين ك أ م ث ا ل ه اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لم ي ط م س ه ن إ ن س قبله م ولا جهل ما شافهم مقاسهم ل إ ن س ن ل ا جهل م م ت ل ق ن ا جلاما ارمالا جنات مش ي ه ا ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذذ لاعينه فيها ما لاعين رات ولا اذن سمعت ولا خطرات على ل و من النساء من قريه بشر د فقال لك يا اخي في باب الجنان لما تدخل داخل عندها عندها شبعوا الجنان النار واب هذا باب واب الجنون الجنان الشيطان رأى ما لما ما كيف يلقى أصافين في تدخل الداخل الداخل إذا وسمعت القيامة الآخرة لكن ش و ف ا ل جلد ا ل إ ن س ا ن وجحود ا ل إ ن س ا ن و غ ف ل ة ا ل إ ن س ا ن لما احسن الشهوات والبنين النساء و ا ل ب ن ي ن و ا ل ق ن ا ط ا ل م ق ن ط ر ة من ذهب ا ل ف ض ة والخيل المسومه و ا ل أ ن ع ا م والحرث اوعدكم ذ ب هذه مش عجز ع م ى يمكن يعطيك النساء و ا ل ب ن ي ن و ا ل ف ض ة والذهب والانعام والخيل والحرث و السيارات و العمارات و الفلات و يحرمك من جميع الطيبات و ا ل م ع ك و ل ا ت و ا ل م س ر و ب ا ت و النجوم لنا قال فيها السكر قال فيها الملح قال فيها الزيت قال فيها الغزار قال طلعلي الكامون عطر هي كله طلعلي قال فيها ا ل ك و ل ي س ت ي ر و ل قال المعده قال مصدر الاغنين قال القلب ضعيف قال ا ل ر ي ا ل ه على ملك المصطفى ب ا ل ح ق ا ر و بالحشيش ق ا ر و ا بالمخلوق بكل ف ي ح ا والطبيب من ع م ل كل شي ء و ع ن د و الخيرات يا فنيه ي الطيبه فنيه ي ا ل ا م ي ن ي ه س ا د ه يلي متيحك لي و ع م د و الخير قد كاش و ح د الله ي ح م ك يا عظيم ن ت ي ك ن ي كنتي كنتي كنتي كنتي كنتي كنتي كنتي ن ي ك ن ت ن ي ك ا ل ي ك ن ي كنتي ك ن ق ا ل لكم أنا ع لهم ي ل ك ل ماذا خ ف ي ع ل و ن ب بزيد ل ا ز م ق المكان الذي يمكنكم و ت ض أ ح ب ا ر ك م في ا ل جزوني في ل جزوني و يكون مقدش يقولون ي الججون قلبي اغير رؤيه الناس كلكم ي يكبر ع ا ه ومنوع ن ه ي لماذا ل ل ي هو ل الصحاب الأولاد ك يعطيك يزهولك منع ا الصحاب الأولاد ل يزهولك ل يعطيك د ي من ت د ي الاكل ت م إذا صاحبها الله سبحانه وتعالى وحنا المترة الشعبك لي يقول في الدنيا مد الله رب يعني مد الله رب باجي ف ر ش ي ء صار مش صغير كراش صارت ديالك حياتك كلها كتكون خاصك ح و ي ج كتير او شي ء أ م و ر كتكون ل ص غ ي ر تحققلي ه ذ ه و ب ا ر ح ك ا غير هيك اتحقق ويك قد ن ي ر ك بعد اخرى ي و ي ش ي ك و ن ع و د ث ا ن ي ويجزي هادي وكان نكون ب ي خير هيك عودتي ويجرك ش بعد اخرى ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي د عيدويد ي ي ز ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي في النسبه ا ل الدنيا ودوام الحال فيها, دوام الحال فيها من المحال ا ل ص ح ة بعدها المرض المال بعدها الفقر ا ل ق د ر ة بعدها العزم ا ل ق و ة بعدها الضعف والضعف بعده الموت ومن بعد ق و ة ضعفا و ش ي ب ة سبعت الخبر في كان ورضوان من الله وقد ا ك ت ر منك ش كله نعم طيبات جنات نساء مطهرات وفقد كله رضوان من الله الله يعني خ ا ل ق الرازق المعطي الملك ملك الملك مالك الملك وملك ا الملوك العزيز ج ب ا ر المتكبر ي يرضى عنك رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ا ل ر ع ي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي في سنتي لما يجي ا ل ق ب ض الروح ديال م ؤ م ن ملائكه كي ن ا د ي ه ا م ل ك الموت ي أ ايتها الروح ا ل ط ي ب ة في جسد الطيب أ خ ر ج ي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان ورضوان من الله واتمتع بالنظر إ ل ى وجهه الكريم رأي رجل فكرت اللذي أخي بك في الدنيا غير المسلم بك لعب ولاه متاع زائل مؤقت والله بصير بالعباد بصير لا تخفى عليه, عليه خافيه يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن و م ا تخفي الصدور أ س ر قولكم واجهروا به إ ن ه عليم بذات الصدور وقال سبحانه في وصف الدنيا اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ل و ل ا د ي كمثل غيث أ ع ج ب الكفار ن ب ت ثم ي ه ي ج و ف ت ر ى مصفرا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ل ة من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور انما تفيد الحصر في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ن م ا يعني الدنيا هي كما أ ص ف ه ا لها لا ز ي ا د ولا ل ق ص ه لاعب وله لاعب ولاه ه لاعب قال المفسرون في شرح اللاعب له ل أ ق و ا ل ك ث ي ر ة منها ان معناهما أن الباطل والفرح اللاعب ا ل ف ر ح الباطل والله فرح وقيل ل أ ك ل و ا ل ش ر إ ن م ا هي أ ك ل و ش ر ومقبل منها إ ن م ا هي باطل وفرح هذا كلام الله الذي خلقها وخلقنا وخلقنا فيها وامتحننا بها وقيل كل لعب له اللعب وقيل اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما اله عن ا ل ا خ ر ة اللعب ت ي ترغب في الدنيا واللهو كي تزهد و ك ت ش غ ل ا ل ا خ ر ة والدنيا هي في كلام الله عز وجل وقيل لاعب وله كله الفتيات اللعب ديال دي دريري و ز ي ن ة كزينه النسوان دي زين دي وتفاخر كتفاخر ا ل أ ق ر ا ن وتكاثر كتكاثر الدقه ا هذه الدنيا اصحاب ا ل أ م و ا ل و ا ل أ غ ن ي ا ء ح ا ب ا ل م م ت ل ك ا ت وغيرها ولذلك قال فيها علي كرم الله وجهه رضي الله عنه قال لعمار يا عماه لا تحزن على الدنيا بادرها ابن عمي رسول الله عليه وسلم و ل الشباب إ س ل ا م ا ً وكان خليفه ل ل ر س ل ي ن ق ا ل لا تحزن على الدنيا يا عمار ف إ ن الدنيا س ت ة أ ش ي ا ء الدنيا ست ة ل ح ا ج ا ت ت ب ع ع ل ع ي ه م أ ك و ل ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب وملكوح هذه الدنيا م أ ك و ل ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح هذا شيء فيه فاحسن طعامها العسل وهو ب ز ق ة ز ب ا ب ة ك ا م ح ل هذا هو أ ح س ن طعام في الدنيا هو ا ل ا س ن فيه شفاء للناس ا ل ب ز ق ة هي البذبل لا تحصى اننا في المدينه ولا تكدر بها وهي كذا في ا س ب هذا أ ع ظ م طعام في الدنيا و أ ك ث ر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان حالنا بحل الحمير بحل الحمار البغان في الماء الشارج بنادمه البغان البقران هنا يترب به السبع الماء في الوديد يتربه الكرب و و و و و و نتساوي يمزي هذا أ ح س ن شرق و أ ف ض ل من ك و س ي ا الديباج وهو نسج دوده دوده القلب دوده الحليب دوده القلب س ل م ا تتحقق من أ م و ر الدنيا ترجع إ ل ى الله سبحانه ز ي ل وتعالى و أ ف ض ل المشموم المسك وهو دم فاره ر تلمسك تلمسك من, من يعني يخلق ل قيلة ح ي و ا ن من الغزل يعني الحيوان نعمل وافضل ن ا ل ر غير في في ف المسك ولا, ولا عطل و أ مركوب الفرس وعليه يقتل الرجال أ ف ض ل الكوب كان على الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة هو الفرس ا والرجل لما ي ب و م بقتله يكون فوق الفرس ا ي ع ن ي ه كي يتخطى في الجهاد أ و في القتال واما الملكوح فالنساء وهو مبال في مبال عضو ديال البول ما عضو ديال البول أ ن ا و النكاح و ل ب و ل ها ل ب و ل نبول ا سم اصلا في مخرج البوريه المسلم مبال في مبال هذه الدنيا كانت هذا ا تجري على ل مبال سنهاتي وعلي في مبال و ح ق ي ق ة ا ل م ر أ ة في كل مره غير م د ر س ا ل ب ش ر ي ة والشيطان اللعين يسول ا ل إ ن س ا ن ويغري حتى ينسيه ربه وينسيه ا ل د ا ل آ خ ر ه إ ذ ن ك م ث ل غ ي ر هي أ ص ل اللعب ولهو و ز ي ن ة والتفاخر ت ف خ بينكم ل كلا ل سوف ت م ا سوف ع و ن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ا عين اليقين ثم ل ا ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم. شهوات النساء ع يعني ي م شهوات ن والذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و ن ة و ا ل أ ن ع ا م والحرب س ت س أ ل و ن عن هذا يوم ا ل ق ي ا م كمثل غيث أ ع ج ب الكفار نباته كفار م ز ر ه غير صدرع جاء خرج الغيس خدار طوال ثم يهيجوا فتراه م ص ف ر ثم يكون ش ط ا م ا فتات وتبن تضور ر ي ح ت ض ي الدنيا وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله اي عذاب للكفار المنافقين وظلم م غ ن الله للمؤمنين والمسلمين وقيل اما عذاب شديد واما مغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور متاع وكي يغرك كي تغرك الدنيا وكي يغرك الشيطان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 أ ت ا ه ا أ م ر ن ا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن ى بلمس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعوه الى دار ا ل س ل ا ث ج ن ة جنات تجري من تحتها ا ل أ م ه ا ر ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم فقال سبحانه و َ ل َ ا خ ِ ي ر َ ة ُ خير َْ عند َِْ ربك ََِّ للمتقين َِ رب ذلك الاخره احسن الدنيا للذي يتقي الله اما الذي لا يتقي من يشوف الحسن لا نوليه من يشوف السعاده لا نوليه الشقاء لا نوليه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحصره يوم القيامه أ ع م ى قال رب ي لما ح ش ر ت ن ي اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال سبحانه ف أ ع ر ض عمن ن تولى عن ذكرنا ولم يرد ي إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك مبلغهم من الحياه فساق مغفلو لجهاد الذين اشتغلوا بالدنيا وحدها و لا يعلمون إ ل ا علم الدنيا و لا يعلمون شيئا عن الله و لا عن ا ل آ خ ر ة و لا الموت و لا البعث و لا ا ل ص ل ا ة و لا الحساب و لا ج ن ة و الله ذلك ابلغهم من العلم اعرض عنهم و قال صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عز و جل يا ابن ادم تفرق لعبادتي املا صدرك غنى、لي. تفرق ع ب ا د الله الله تعالى يغنيك إ ن الغنى في القلب ما جيب ي ج ي أ املا صدرك غنى、لي. واسد فقرك وما فرق. يغنيك خ ل ق فرق ي كيف شاء وبما شاء سبحانه والا تفعل ما لا يديك ش غ لانه ولم شغال ل م أسد فقرك اكترك ا ت ش ي هو المغني المفقع هو المعطي المانع هو الرزاق ذو القوه المادي اذن هذه هي حقيقه الدنيا وقال صلى الله عليه و س ل ك ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يجعل أ ح د ك م إصبع اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع بان الدنيا مع ا ل آ خ ر ة قالت بحياتك في البحر حتى تتكلم ل ك ا ل ش ي الذي يهزم اول مثل الدنيا مع ا ل ا خ ر ة ا ل ا خ ر ة هي البحر والدنيا هو ذلك الذي ل يطلق ي من الصباح ا م ك ن و يمكن ن لا ولكي نحن ان و الزج البحر خ يكون ل ا ت هنا هناك ا س ب ا ي شو ماذا يفعل ن شيئا لا هاد الشيء هاد الشيء اللي على الجنة؟ الأخيرة؟ لا يصدق بهذا اصلا في حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه م ه ء كون ك ت س م ي عند الله جناح بين ناموس ناموس ماشي ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ن ا م و ع ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ناموس ن به ا م و ي ناموس ن ا ي ر ه إذن وبإما إذا أنها لا عند نحبها يقصروا تمشي مراس تتوى أوضة لا تربما لا الله أعطاها ل ل ك في ا ا ر و ل م س ن والمنافقين والمجلس و ا ل م حديث ن وفي ي ح د آ خ ر الدنيا م ل ع و ن ة ملعون ما فيها إ ل ا ما كان لله منها كل ما في الدنيا ملعون إ ل ا ما كان لله كيف يسير رواية إلا أخرى إ ل ا عالم أ و متعلم او في رواياتهم ذكر الله وموالاه ذكر الله وموالاه او عالم او متعلم اجتناق كل م ل ه م ورواه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح ب دنياه أضر أحب أضر بآخرته آخرته بدنياه ومن ف آ ث ر و ا ما يبقى على, مي فنع. قدموا لي يبقى على لي فنع. ما يفنى قد ما و ليبقى عندكم ي ن ف د وما عند الله باق فيعطيك الله معطق فغيرت ل ع ر ف كتب المعلم لا تملك شيئا فاذا بكتبت هذا المجلس المبارك ف غير تموت ي من اجل من ح و ا ج ك و ي ز و ل و ك ا ل س ا ع ة والهاتف المحمول والخاتم والمضادر حتى ل ا عندك فمك د ي ر م ي ي ز و ل و ن ك و ي ع ر ف ي ن ك م ر ة علاش مت الله ي و ف ق فالبسوك خ ل ق ه بيد ه ر خيصه ويتسول في فيها ا ل ف ق ر ه والمزاج و ا ل أ غ ن ي ا ء و ي ر و ك فيها بحاجه خشبه و ي ح ذ ر و ن الكراز و ا ل ر ج ل ي شو بتخرج لها من البقره من تحت على شكل خ ن ش ا ء ويدفنوك في ا ل أ ر ض مش ي الطويل يمشي معك ا ل أ ه ل والمال والعمل فيرجع ا ا ث ن ا ن ويبقى واحد وهدك وهدك يرجع و الاهل ا والمال سيارات من يخشبها ويخشبها ويخشبها ويخشبها ويخشبها م ويخشبها ويخشبها ي ر م ويخشبها ويخشبها ويخشبها و ي خ ش ب ه ل ويبقى العمل فيناديك رب العزه عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دسنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبخلك إ ل ا أ ن ا و أ ن ا الحي الذي لا يموت هو وحده كل شيء رجع راكم اخواني كم من الاغنياء دفنتم ك م من المترفين دفنتم وكم من الاقوياء دفنتم وكم من أ ه ل ا ل س ل ط ة دفنتم هل دفنتم معهم شيئا لا منها خرقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ث ل ا ث ة أ خ ر ى ولقد جئتمونا فرابا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خوناكم ّ وراء ظهوركم فرابا طولني ع ل ي ت ق و ل د ت عريان أ ت م شي عريان تزوجك بالبلد ت ى يلبسولك يزولك الدود لقد ج ئ ت م و ن فراضا كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خوناكم ل من نساء وذهب و ف ض ة وبنين وحرث و أ ن ع ا م وسيارات وظهور وعمارات و ل ب س وراء ظهوركم فالولد عبد الله بن عبد الله اخي المسلم هذه الدنيا ا ل وصفها ا ل د و في كلام الله وفي س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كتب الحسن إ ل ى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا ط و ي ل في ابي عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رحمه الله أ م ا بعد ف إ ن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقاتل ولم ا ق ا م د ر ديال الصفا مجد الاستقرار و إ ن م ا أ ن ز ل إ ل ي ه ا آ د م ع ق و ب ة فزعجت سيدنا د م الدنيا ع ق و ب ة فمنزله ت م فقلنا ه ب ط و ا منها جميعا ه ب ط و ا إ م ر د العقاب يعني علاش ك ل ن ي ا ش ذ ر فازللهما ل ش ي ط ا ن على فاخرجهما ك ر و ا ش ي ط ا ن كان السبب مما كان فيه وقل نابطوا بعضكم لبعض عدو ه ح ن ا يا اخواني ل د ل ي ا ل فيها عقوب ابتلاء في اما ا ل ع ص ل لو لم ي أ ك ل عدم ا من, من الشرطه على ب ق ي ة ف ي و ف جنه ولكن قدر الله و م شاء فعل اكل و ت ا ب و ص ل ى الله عليه استهلا لكلا وتاب ي ز و ى ل ه عليه قلت من الربا ك ن ت من ش ج ر ة ا ل ر ش و ة ك ن ت من ش ج ر ة ا ل ز ي ن ة من ش ج ر ة ا ل غ ي ب ة من ش ج ر ة ا ل ن م ي م ة من ش ج ر ة الزور السحر كل عقوق أ ك ل ت من الاشجار ش و ب كما تاب أ ب و ك ياتوب الله عليك إ ل ا اجد رافضه لك لزمنا لا توبت لك ش ر ك إ ن الله لا يخزر ا أ يشرك به ويخزر ما دون ذلك لمن قالوا فاحضرها يا أ م المؤمنين ف إ ن الزاد منها تركوها والغنى فيها فقروها تزو... تذل من أ ع ز ا ك انت لحبت الدنيا ب ا ل ذ ب ك ه تندل على ب ا غير ف ل و ش باقي شي ء م ا جميله فما قد ل ا علاش اذا سمعتها تذل حضر هذه الدار الغراره الخياله ا ل خ د ا ع ة وكن أ ص ر أصر ما تكون فيها احضر ما تكون, أحضر ما تكون لها لان الحضر أ و ل ى اكتمل السرور بها والفرح سرورها مشوب بالحزن وصفه ا مشوب ب ا ل ك ذ ا ر فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ما الله عنها ولم ك يضرب لها مثلا لكانت قد قض... ايقظت النائم يعرف ه انسان إ ذ ا كان نائم تشفيق لانها خ د ا ع وغراء ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله سبحانه, سبحانه وتعالى قدر ولا وزن ما نظر إ ل ي ه ا منذ خلقها من, اللي خلقها من الله؟ إن وتعالى اذن ل ق م ن إ ه ي ن عنده وفيها ت ع ا ل ى إذن و كذلك يقول عيسى عليه السلام قال قيل إ ن عيسى عليه السلام ر أ ى الدنيا في ص و ر ة عجوز عتما عليها من كل زينه فقال لها شي مره شاشه لبس من الحليم من الذهب والفضه ما شاء الله فقال لها كم تزوجتي ق ا ل كبيره ولبس ا ل د و ب ة ت ز ي د ن ا ئ ذ ا تبكي لك بها ق ل ت ح ت ز و ج ن ي من رجل قالت لا أ ح ص ي ه م قال فكلهم مات عنك أ و كلهم طلقك تزوجت واشتلقوك فقال عيسى عليه السلام بؤسا ل أ ز و ا ج ك الباقين ه ت ش ك ر ا م انتم م ه وانا معكم لما ترمزوا قتلادهم باقين احنا كان فيه ص ا ح دابر وكان مريض وكان قجاه وكان مزيراه وكان مكتفاه وكان كتح وياه و وينطوا كالضرب وضرب وكالضرب وكان حفظ الله تعالى بحفظه الى ذم والذم استطاع ان ينتصر عليها قال الله عليه الصلاه والسلام بأعزل أ و ا ج كيف ا ا ل ب ق ن ك ي لا يعتبرون ب أ ز و ا ج ك الماضين م وضل ع ب ر ة م ا يقبره قرا حياته واحده م ا و ا يقبره وعريهم عريق و ي غ ر ق خ ر م ي ن ولا العضم إ ل ذ ي كمل الجديد أ ب ق ى لا توب لاول ا ماحدها ل أ خ و ه ل ع م ه ل م ر ت ه ل ج ا ر ه لاصحابه ل أ خ د م دينه لاول وخذنا ف ي ء س ي ا ر الله ما شاء الله وفي عماره ما شاء الله ما من البسات ما من ه و ا ت ي ه ما من تلفازات ما من فراشات ما من ضيعات ولكن مات بؤس ل أ ز و ا ج ك الباقين كيف لا يعتبرون ب أ ز و ا ج ك ا ل م ا ض ي ن كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ي ن ولا يكونون منك على ح ض ا ر كتقتل فينا واحد مر واحد وما كان أ خ ذ ا ل حضره لا تحتطل و كيمشي واحد معاك الحلف الله أ ك ب ر عايز يصلي عليه ويزمعهم و ي د ف ن و ه و ي ن ف ض ايديه ويرجع ل د ن ي ا ي عايز يتزوج بس تقتلو عوتين من ل م وهوي عبد ع ب ا د ة ض ي الله عنه قال ياتي بالدنيا يوم ا ل ق ي ا م ة في ص و ر ة عجوز شمطاء زرقاء أ ن ي ا ب ه ا ب ا د ي ة خارج انيابها ت ب ا د ل في الدنيا جذبها ز ب ا د ل في الاغلى مشوه خلقوها خير قدير مشوه ا فتشرف على الخط تطل عليهم الدنيا、يعني. فتصور الخبيثه فيقال هل تعرفون هذه وقال الناس ماذا تعرف و هذه ا ل س خ و ط هذه هذه ا ل ش ا ر ف ا م ع ق ر و ز ة عينيا ق و ر ي ا خ ا ر ج ي و مشوهه ماذا تعرف و هذه السن هذه فيقولون نعوذ بالله من م ع ر ف ت هذه قبل ان كنتم مزوجين ف ي ه ا ودعوهم قد ت ع ر ف و ه ا هذا هو العهد الذي ي ق و م ب ن ه ا فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها كنتم تخصمو و جدازي عليها وكتبتم قتلو ا عليها وبها تقاطعتم الارحام م ولا أخوتك يلكن ف ك وأعماتك باكيا عن من فرص الهاتف وبها ت ح ا ت د ت م وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم هي هي دنيا فتنادي صورتك ا ل ش ا ذ الزرقاء الشنطاء ص ا ح ب ة ا ل أ ن ي ا ب ا ل ب ا د ي ة ت ل ق ى في جهنم وتنادي هي الدنيا يعني يا ربي اين أ ت ب ا ع ي و أ ش ي ا ئ ي ف س ك ا ن و ا مسكي بيه و ع ب د و ا عليها بالنواجي يسبحون بحمدي وينسونك يا ربي في الهما في اللي اعطيهم ا ل م ل وما ق ا و ش ك ي ز في اللي ع ط ي الزوجه وكي يزنيه في اللي اعطيه الراتب الشرير وكي يقدروا ش و ا ط في اللي اعطيه الله الحاله وكي ياكل الرباط في شاهد الزور في النمامين والمغتابين في ا ل س ح ا ر ة و ا ل ش و ا ف ة فينهم في تارك ا ل ص ل ا ة تارك ا ل ز ك ا ة الذين لا يصومون ولا يحجون ولربهم يعصون فينهم ي رب فيقول الحقوا بها أ ت ب ا ع ه ا و أ ش ي ع ه ا فيلحقون بها ب ج ا ن ر ب ب ا لك مراقب خ ب ي ث ة تزوج بها يمكنك تعاشرها وتتعامل معها ولكن عندك تزوج بها ويصبح بينك وبينها موده ا ا ل و ر ه ت د خ ل عليك ي ت م ا ل ق ي ا م قيمة ش م ط ا ء زرقاء ب ا د ي ة الانياب وتلقى بجانانب وتنادي ربها أ ن يلحق بها ازواجها ا ت ب ع ه ا واشياعها إ ذ ن تلاعثي على إ خ و ا ن ي لا تفهم من هذا الكلام المتضمن لذم الدنيا وبيان حقيقتها أ ن المطلوب منا ان نعرض عنها ونزهد فيها و ن ت خ ل عنها مطلقا لا بعض الزهاد فعل ه جهلا في ق ل ة علمه ت خ ل ع الطيبات ما أ ح ل ى الله له ت خ ل ع الحرام و ا ل ح م الدنيا زاد تتزود بها الى آ خ ر ه ن ب غ ي ان نجمعها و ي ب ق س ر ع الله وان ننفقها و ي ب ق س ر ع الله وحينها لا نكون متزوجين بها من ستزود بشرع الله نحتاج إ ل ى أ ك ل وشراب ولباس من يعبد الله إلى عد وإلى عدد و إ ل ى عدد قال واعدوا أ لهم ما استطعتم من ق و ة في الدنيا وقال ك ل و اشربوا ولا ت ش ر ف و ا والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم ي ش ر ف و ا ولم ي ق ت ر و ا و كان ب ل ا ذلك ق و ا م ا وقال في ق ض ي ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ب ت غ ي فيما اتك الله الدار ا ل ا خ ر ة ولا تنس ف نصيبك من الدنيا ف إ ذ ا كثرت الدنيا في يديك أ ع ط ا ك الله من الكثير و ا ت ق ت الله فيها هذا لا يعني الزواج بها ولا يعني الغرور بها ولا يعني السير وراءها ولا يعني أ ن ك من أ ش ي ا ئ ه ا ولا من أ ت ب ا ع ه ا ولا تدخل معها بإذن الله. من أهل وتدخل هي النار مع النار ب إ ذ ن الله النار أتباعها وأشيائها جعل الله وإياكم من أتباع أهل وتدخل جعل رسول هي وتكون من جنة من مع الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا إ ي ا ك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا ب واجعلنا ه د ا ت المهتدين ولاجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك ألحم ح م ا ر يا ن سألك ل ل فعل ه م ارحم ا ت وترك المنكرات ب ا ل س ا ك ي ن وإذا أ ر د ت فتنة ا ق ب ض ن غنم ستونين ا اللهم إليك سألك ح ب وحب ك م ن ي ح وحب كل يقرب إلى حبك وجعل حبك ح ب يقرب ب ك كل إلى وجعل عاما أ ن ا الماء البارد من اللهم اجعل حبك أ ح ب ي ن من المال و ا ل أ ه ل والولد استنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم طهر قلوبنا وحصن ف ر و ز ن ا وبلغنا مما يرضيك ع م ا ل ن ا واستر عوراتنا و أ م ن روعاتنا وكلنا ولي ونصيرا اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا م ع ن ا ش ق ي ن ولا مفرومه اللهم استنا ب ش ت ر ك حفظنا بحفظك ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك و للعمل لكتابك و سنه نبيك اللهم عد بهدي الامه الى كتابك و سنه نبيك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم وفقه لتامنا لما تحب وترضى من صلو عمل ملك بلاد محمد الثالث اللهم و ف ق لكل خير واعينه عليه واصلح به وعلى يده اللهم اصلح به البلاد والعباد واقر عينه بولي عاده المولى الحسن وهيئ له بطانه صالحه ناصحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أ ف ر غ عليهم صبر وثبت أ ق د ا م ه م و ن ص ر ه م على القوم الكافرين اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين والصليبيين واعوانهم المنافقين وشتت شملهم و ن ك س أ ع ل ا م ه م و ا ك س ر شركتهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من ن و ر ه م فخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ه جدير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين